الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من مطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين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 لكم بعد مالك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين